بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد سيد الأولين والاخرين وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب شرح لي صدري ويسر لي امري وحل العقدة من لساني يفقه قولي أيها الأحبة في السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كان كلامنا في الدرس السابق عن الشق الأول من معجزة الإسرائي والمعراج بمعنى أننا تحدثنا عن الإسراء الذي كان من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى حيث وجد النبي صلى الله عليه وسلم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام هناك فأما هم وصل بهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعرض عليه جبريل عليه الصلاة والسلام اناء فيه لبن واناء فيه خمر فاختار النبي صلى الله عليه وسلم اللبن فقال له جبريل اخترت الفطرة وفي بعض الروايات قال له لو اخترت الخمر لغوت أمتك أي لكانت أمتك غاوية ضالة منهمكة فيما حرم الله عز وجل وبينا أن اللبن يعني فعل حسن لطهر هذا الدين ولصفاء هذا الدين ولجمالية هذا الدين ولذلك شبه الله عز وجل الفطرة التي خلق عليها الناس باللبن الصافي وتوقفنا في الدرس السابق عند بداية العروج عند بداية العروج حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم عرج بناء إلى السماء فاستفتح جبريل فقيل من أنت قال جبريل قيل ومن معك قال محمد قيل وقد بعث إليه قال قد بعث إليه ففتح لنا فإذا أنا بآدم صلى الله عليه وسلم فرحب بي ودعا لي بخير يستفاد من هذا الكلام من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم أن العروج كان من بيت المقدس إلى السماوات العلى أي حي حيث انتهى ال الإسراء فالإسراء كان من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى والمعراج كان من المسجد الأقصى إلى السماوات العلى إلى سدرة المنتهى إلى حيث شاء الله سبحانه وتعالى بمعنى لم يكن من المسجد الحرام إلى السماوات وإنما من المسجدين لأقصى كما يستفاد من هذا الحديث أن السماء لها أبواب يعني أن هذه الأبواب مغلقة وتفتح بأمر من الله عز وجل وتغلق بأمر من الله عز وجل وعليها بوابها يعني الذين هم مكلفون بفتحها أو إغلاقها ولذلك لما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء الدنيا بعد رواية زاد الدنيا لأن السماوات كما نعرفه هي سبع, سبع سماوات والسماوات ليست هي النجوم التي يعرفها الناس والكواكب والمجموعه الشمسية والمجرة وما إلى ذلك شيء آخر يقول العلماء هذه النجوم التي نراها وهذه المجموعات التي نراها هي تحت سماء الدنيا تحت سماء الدنيا المريخ والشمس والقمر والزحال هذه, هذه الكواكب كلها المكتشفة وغير المكتشفه كلها تحت سماء الدنيا لا تظن أن, أن الذين يحاولون النزول في كوكب ما أو في نجم ما يعني نزلوا أو خرجوا خارج, خارج سماء الدنيا لا يقول الله عز وجل وزينا السماء الدنيا بمصابيح وزينا السماء الدنيا بمصابيح هذه المصابيح التي نراها سواء كانت كبيرة كالشمس والقمر أو صغيره كباقي النجوم طبعا صغيرة فيش فيما يصل إلينا من الضوء والا فقد يكون بعض النجوم الخافته هي أكبر من الشمس بكثير ولكننا لبعدنا عنه يبدو لنا صغيرا قد يكون نجم أكبر من الشمس بمئات المرات ولكن لبعده عنا بدا ضئيلا جدا على كل حال هذه النجوم كلها على عظمها وحجمها ومجموعاتها هي تحت سماء الدنيا بقوله تعالى وزيننا السماء الدنيا بمصابيح فكل من حاول ومن ارسل قمرا اصطناعيا لرصد كوكب ما ولرصد ما على ذلك الكوكب من الحرارة أو من الرطوبه هل يقبل الحياه او لا يقبل الحياه كل ذلك تحت سماء الدنيا كل ذلك في هذا في هذه النحيه التي تلينا والا في السماوات ما وراء ذلك ولذلك الله عز وجل لما بعث الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرج به جبريل عليه الصلاه والسلام قال استفتح جبريل استفتح يعني طلب الفتح وإلا لو لم يكن هناك اذن من الله عز وجل لما فتح لا لجبريل ولا لغيره ولا لغير جبريل عليه الصلاه والسلام وفتحت السماء فكانت ابواب وسيرت الجبال فكانت سرابا نعم في سوره النبى يعني ان هذه السماء لها ابواب يقول العلماء ابواب حقيقيه يعني ليست ابواب معنويه ابواب حقيقيه تفتح وتغلق باذن من الله سبحانه وتعالى فاستفتح جبريل قيل له ومن معك قال محمد قيل وقد بعث اليه قال نعم هذا السؤال ما الذي نفهم منه نفهم منه ان اهل السماء لا يفتحون لكل من جاء وانما يفتحون لمن اذن له في الفتح اولا جبريل عليه الصلاه والسلام يؤذن له في الصباح والمساء لانه امين الوحي في السماء ولكن اذا جاء معه احد هل يدخل بلا اذن لا إذن لابد أن يكون هناك إذن من الله عز وجل هذه واحدة ثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم معروف لدى أهل السماء يعرفونه ولذلك لما قال لهم جبريل محمد قالوا وقد بعث إليه بمعنى أنهم ينتظرون هذه الزيارة هذه الزيارة مسجالة عندهم ينتظرون وقتها ويومها وانها لكي يسجلوها وقد بعث اليه قال نعم قال مرحبا به مرحبا بك وبمن جاء معك فرحبوا بجبريل عليه الصلاه والسلام ورحبوا بمن جاء معه وهو الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلقي النبي صلى الله عليه وسلم الترحيب من أهل السماء لقي الترحيب من أهل السماء وقد ذكرنا في درس سابق أن أهل الأرض رفضوا دعوة النبي صلى الله عليه وسلم طبعا الذين كانوا معه في مكة رفضوا دعوته ورفضوا أن يستجيبوا لما اوحي به إليه فرحب به أهل السماء وقبله أهل السماء وقالوا مرحبا به هذا يصدق أو مصداق قوله تعالى فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين ان يكفر بهذه الرساله هؤلاء فقد وكر الله عز وجل بها اقواما من الملائكه ومن الجن وممن لا نعلم نحن وممن لا وممن لا نعلم مرحبا به وبمن جاء معه ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم فلما علونا السماء الدنيا علونا يعني السماء لها تحت ولها لها فوق ولها باب فلما على السماء الدنيا قال فإذا بآدم عليه السلام فسلم عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا أبوك آدم سلم عليه فسلم عليه النبي صلى الله عليه وسلم فرد عليه آدم السلام وقال له مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح يقول العلماء يستفاد من هذا أن من الأدب أن ترحب بالمقبل عليك الذي أقبل عليك أول شيء يحتاجه منك أول شيء ينتظره منك أن ترحب به أن تبش في وجهه أن تظهر له السرور في وجهك قبل أن تعطه الطعام والفراش والمتاع وما إلى ذلك أول شيء هو ماذا؟ هو الترحيب وأخطر شيء يقابل به أهل النار والعياد بالله عدم الترحيب لا مرحبا بهم إنهم صالوا إنهم صالوا النار والعياد بالله أهل الجنة أول شيء يقابلون به مرحبا بكم انه ترحب بهم الملائكة وتقول لهم وتقول لهم الملائكة طيب ثم فادخلوها خالدين فمن الأدب الترحيب ولهذا رحب آدم عليه الصلاة والسلام بالنبي صلى الله عليه وسلم ووصفه بأوصاف الوصف الأول النبي وهذا يدل على أن الأنبياء عليه الصلاة والسلام السابقون أن الأنبياء السابقين كانوا يعرفون محمد صلى الله عليه وسلم ويقرون بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم وهذا دليله وهذا حديث صحيح يعني ولي... لي... ليس حديثا ضعيفا او موضوعا ولكنه حديث صحيح في البخاري و... ومسلم وفي غيرهما من كتب السنة الصحيحة مرحبا بالنبي الوصف الثاني الصالح وصفه بالصالح يقول علم لو كانت هناك صفه أخرى تشمل جميع الصفات لاختارها هؤلاء ولكنهم يقولون بالنبي الصالح لأن الصالح يشمل الصادقة والأمينة والأوصاف الكريمة كلها تدخل تحت الصالح ولذلك يقول يوسف عليه الصلاة والسلام توفني مسلما ولحقني بالصالحين ولحقني بالصالحين فالصالح يشمل جميع صفات الخير جميع المكارم لو قلت مثلا مرحبا بالصادق لحتجت إلى أن أو أوصافا أخرى مرحبا بالأمين لحتجت أن أو أوصافا أخرى لأن الأمانة صفة من الصفات ولكن عندما تعبر بالصلاح فإنك تعني أنه يشتمل على جميع صفات الخير على جميع صفات الخير مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح آدم عليه الصلاة والسلام قال والابن الصالح يعني أنه من, من ذريته اثنان من الانبياء قالوا والابن الصالح والبقية قالوا والأخ الصالح آدم قال مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح إبراهيم قال مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح مما يدل على النبي صلى الله عليه وسلم من ذريته ابراهيم عليه الصلاة والسلام بواسطة إسماعيل عليه الصلاة والسلام لأن إسماعيل عاش في بلاد العرب وتزوج من العرب وولد العرب المستعريبة. لأن العرب تنقسم إلى العرب العاربة والعرب المستعربه فخرج النبي صلى الله عليه وسلم من العرب العاربة من عرب المستعريبة أي العرب التي جاءت من إسماعيل عليه الصلاة والسلام والدليل على ذلك ما جاء في هذا الحديث الصحيح مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح واستشكل القاضي عياد رحمه الله تعالى وبعض العلماء الآخرين قول إدريس عليه الصلاة والسلام مرحبا بالابن بالنبي الصالح والأخ الصالح قالوا لماذا لم يقل إدريس والابن الصالح مع أن سلالة النبي صلى الله عليه وسلم ما بعد عدنان وما بعد إسماعيل ياتي فيها إدريس يعني أجداد النبي صلى الله عليه وسلم إلى آدم يكون في سلسلة أجداده إدريس عليه الصلاة والسلام فلماذا لم يقول والابن الصالح كما قال آدم وكما قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام قالوا لأن إدريس عليه الصلاة والسلام عبر بالأخوة الدينية والأخوة الدينية تطلق على مدى حتى على من كان ابنا لك فتقول هذا أخي وتقصد في ايش؟ تقصد في الدين هو ابنك في النسب ولكنه أخوك في أخوك في الدين بدليل أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وإن كان بعضهم أبناء بعضين فإنهم يطلق عليهم الإخوة يقول النبي صلى الله عليه وسلم الأنبياء أبناء علات أبناء علات يعني أبناء ضرائر أبناء نساء متعددات لزوج لرجل واحد الأنبياء أبناء علات أبوهم واحد وأمهاتهم شتاء يقصد صلى الله عليه وسلم أن دينهم واحد وإن ولدتهم مهات مختلفة وإن كانوا من أجناس وعلاق مختلفة فإن دينهم دينهم واحد ولذلك عبر إدريس عليه الصلاة والسلام بالأخ الصالح بدلاً الإبن ويلفه فهو ابن لإدريس عليه الصلاة والسلام قال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا كان آدم عليه الصلاة والسلام في السماء الدنيا فإذا به إذا نظر إلى يمينه وفيه أسودة ضحك وإذا نظر إلى يساره وفيه أسودة بكى يعني في معنى أسودة أسودة جمع سواد والسواد شيء قد يكون إنساناً قد يكون بهيمة قد يكون شيئاً آخر فتقد رأيت سوادا إذا كنت تنظر إلى بعيد وترى شيئاً لا تعرف ما هو هل هو حي او جماد هل هو ما يعقل او ما لا يعقل فتقول ماذا رأيت سوادا يعني شي حاجه كتبن لي كما قال الشاعر يغشون حتى ما تهر كلابهم لا يسألون عن السواد المقبل لا يسالون عن السواد المقبل اي عما يقبل هل هو شخص هل هو رجل ام امراه ام كيف كيف ما يكون, يكون لا يسالون عنه لأنهم ألف الضيوف وألف الضيافه ولذلك لا يسالون عن السواد المقبلي فالمراد بالاسوداه يعني كثرة بني ادم عليه الصلاه والسلام عن يمينه وكثرة بنيه عن عن شماله فاذا نظر الى اهل اليمين ضحك واذا نظر الى اهل الشمال بكى فقال النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل يا جبريل من هؤلاء قال هؤلاء نسمو بني ادم يعني هؤلاء ذريه بني ادم عليه الصلاه والسلام قال هؤلاء الذين عن يمينه اهل الجنه من ذريته فاذا نظر اليهم ضحك لانهم فازوا واذا نظر الى اهل الشمال وهم من اهل النار من ذريه ادم بكى حزنا حزنا عليهم يقول العلماء ويستفاد من هذا ان الاباء يسرون بعمل ابنائهم ويحزنون يسرون بعمل أبنائهم الصالح ويحزنون لعمل أبنائهم الطالح فإذا عمل الإنسان عملا صالحا فإن ذلك يسر أباه في البرزخ أي ما بعد الموت وهذا في حديث في صحيح مسلم لم استحضر لفظه ولكن معناه أن أعمالنا تعرض على آبائنا فإن كانت خيرا استبشروا وإن كانت شرا اساءهم ذلك فإيانا وإيانا أن نسيء إلى آبائنا وهم في قبورهم أن نسيء إليهم بارتكاب المخالفات بارتكاب المحرمات فإن أعمالنا تعرض عليهم فيفرحون بخيرها ويحزنون لشرها لماذا؟ لأن الولد من كسب أبيه الولد من عمل أبيه ألا يصرك أن يكون كسبك خيراً أم شراً؟ يعني يصرك أن يكون خيراً ولا ويس ويسوءك أن يكون أن يكون شراً. ولذلك في ابن ابن نوح عليه الصلاة والسلام فيه قراءتان إنه عمل غير صالح. وفي قراءه أخرى إنه عمل غير صالح. إنه عمل غير صالح. أي كله عمل غير صالح. أو إنه عمل غير صالح أي عمل عملا غير غير صالح ففي كلتا الحالتين يسيء الأمر, يسيء الأمر أباه يسيء الأمر نوحا عليه الصلاة والسلام فيحزن عليه فكذلك آدم عليه الصلاة والسلام كل من عمل خيرا وفاز بخير الدنيا والآخرة إلا وفرح به أبوه آدم أي فرح بك أبوك آدم ولا يفرح بك أبوك الذي ولدك الذي كان مباشرا لولادتك؟ م? بلا. أي سوء عملك آدم عليه الصلاة والسلام وهو أبوك القديم ولا يسوء أباك الذي كان مباشرا لولادتك؟ بلا. فليعمل الإنسان خيرا حتى لا يسيء إلى من لا ينبغي لا ينبغي إلى سئاته ولا يعمل ولا يعمل شرا حتى يفوز بخير الدنيا والآخرة إن شاء الله سبحانه وتعالى قال فرحب بي ودعا لي بخير رحب به آدم عليه الصلاة والسلام ودعا له بخير قلنا من الأدب الترحيب ومن الأدب كذلك الدعوة بالخير أن يقول لك مرحبا بك وفقك الله جزاك الله خيرا هداك الله حسن الله إليك تبارك الله ما شاء الله يعني كلمات كلمات لطيفة مباركة في ذكر الله عز وجل فيها تفويض الأمر لله سبحانه وتعالى في أن يحسن إلى هذا العبد قال ثم عرج بنا إلى السماء الثانية بعد الزيارة لآدم عليه الصلاة والسلام في السماء الأولى عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء الثانية ويقول العلماء ما بين السماء الدنيا ما بين الأرض والسماء الدنيا كما بين السماء الدنيا والسماء الثانيه ومثل ذلك في السماء الثالثه وسمكها مثل ذلك الى اخره يعني هذه التفاصيل لا يعلم قدر عظمها الا الله سبحانه وتعالى الشيء الذي ان نعرفه ان هذه المخلوقات مخلوقات عظام مخلوقات ضخام ولا بد ان يكون وراءها خالق عظيم لا بد ان يكون وراءها خالق لا حد لقدرته ولا حد لجبروته وعظمته ولا حد لعزته وكبريائه سبحانه وتعالى هذا من عندما ننظر إلى الملكوت إلى المخلوقات الله عز وجل الله ننظر من ورائها إلى خالقها إلى مبدعها أنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها واغطش ليلها واخرج ضحاها والارض بعد ذلك دحاها اخرج منها ماءها ومرعاها والجبال ارساها متاعا لكم ولان متاع لمن لكم شيء واحد اخر تعال لبني ادم هذا البنيان المرصوص في ملكوت الله عز وجل من اجل ان يحتضن خليفته في أرضه أن يحتضن هذا الإنسان لكي يعبد الله سبحانه وتعالى ولا يشرك به, ولا يشرك به شيئا قال ثم أرجي بنا إلى السماء الثانية فاستفتح جبريل أبواب فقيل له من قال جبريل قيل ومن معه قال محمد قال وقد بعث إليه قال نعم مرحبا بك وبمن جاء معك نعم فرحبوا به في السماء الثانية كما رحبوا به في السماء الأولى لهذه, لهذه السماء حجابها وللسماء التي تليها حجابها وللتي تليها حجابها وهكذا وهكذا وهكذا, وهكذا. لا إله إلا الله هذا عالم في ملكوت الله سبحانه وتعالى يعني لا يتصور لا يتصور باش تكلم في أنت بعقلك ولا تقول هل هذا شيء ممكن في إعلان غير ممكن؟ هذا ممكن وغير ممكن خليه عندك وفوض هذا الأمر لخالق السماوات والأراضين الذي أوحى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعث وبعت إليه من أجل هذه الرحلة ومن أجل هذه الضيافة قال فإذا ففتح لنا فإذا أنا بابني الخالة ابني الخالة عيسى ويحيى عيسى بن مريم ويحيى بن زكريا عليه الصلاة والسلام قال فرحب بي ودعوا لي بالخير رحبا به ودعوا له بالخير وقال له مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح يعصرفوا بأنه أخا لهم أخ لهم وأنه صلى الله عليه وسلم نبي وانه صلى الله عليه وسلم صالح يذكر العلماء لماذا وجد هنا في السماء الثانية اثنين من الأنبياء مع أن السماوات الأخرى وجد فيها واحدا من الأنبياء آدم في الأولى يوسف في الثالثة إدريس في الرابعة هارون في الخامسة موسى في السادسة إبراهيم في السابعة وفي الثانية ابني الخالة يعني, موسى، يعني عيسى ويحيى عليهم الصلاه والسلام قالوا لأنه سينزل عيسى ويبقى فيها يحيى سينزل عيسى عليه الصلاه والسلام في آخر الزمن ويبقى فيها ويبقى فيها يحيى عليه الصلاة والسلام وهم ابني الخالة يعني كلهم من آل عمران المذكورون في صورة في صورة آل عمران وولدت مريم وكفلها زكريا ثم ولد ليحيى لزكريا يحيى وولد لمريم عيسى عليه الصلاة والسلام فكان ابني الخالة أي أم خالت خالت خالت هذا خالته هذه خالته هذا وأم هذا خالة هذا وهكذا عيسى بن مريم ويحيى بن زكريا عليهم الصلاة والسلام وعيسى كما ذكرنا في درس سابق هو آخر الأنبياء بعتن ويحيى هو آخر الأنبياء موتن لأنه رفع عيسى عليه الصلاة والسلام قبل أن, أن يموت يحيى عليه الصلاة والسلام يحيى بعث من قبل وبشر بالمسيح عليه الصلاة والسلام وجاء المسيح بعده فكان معاً ثم رفع المسيح وبقي يحيى بعده بعد عيسى عليه الصلاة والسلام مدة ثم ثم استشهد عليه الصلاة والسلام كما هو معروف كما هو أن عيسى أن يحيى عليه الصلاة والسلام يعني قطعت قطعت رأسه ونكلت به بنو بنو إسرائيل كما فعلت بكثير من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كما قال الله عز وجل كم من نبي قتيل مع أوربيونا كثير قال ثم عرج بنا إلى السماء الثالثة فذكر مثل الأول ثم عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء الثالثة فذكر مثل الأول ما معنى مثل الأول فاستفتح قيل من قال جبريل قيل ومن معه قال محمد قال وقد بعيت إليه قال نعم قال مرحبا بك وبمن جاء معك إني فرحب به فرحب به أهل السماء الثالثه ودعا له يوسف عليه الصلاة والسلام يقول النبي صلى الله عليه وسلم فإذا أنا بيوسف وقد أعطي شطر الحسن أعطاه الله عز وجل شطر الحسن يعني نصف جمال أهل الدنيا الجمال كله مقسم قسم إلى قسمين النصف ذهب به يوسف عليه الصلاة والسلام والنصف الآخر تقاسمته البشرية إلى أن يرت الله والأرض ومن عليها هذا قول قول آخر يقول أغطي شطر جمال أهل زمانه وإلا فأجمل الخلق محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأجمل الخلق هو الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم على الإطلاق ويوسف عليه الصلاة والسلام أجمل أهل زمانه أجمل بني إسرائيل أجمل أهل زمانه نعم قال فرحب به وقال له مرحبا بالأخ بالنبي الصالح والأخي الصالح قال ثم عرج بنا إلى السماء الرابعة فإذا بإدريس عليه الصلاة والسلام فرحب بي ودعا لي بخير دعا بخير قال له مرحبا بالنبي الصالح والأخي الصالح كما ذكر ولم يقول والابن الصالح مع أنه ذكر في سلالة أجداد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم ورفعناه مكانا عليا ورفعناه مكانا عليا يعني حيث أنزله الله عز وجل بالمكان العالي هناك ثم عرج بنا إلى السماء الخامسة فذكر مثله أي فاستفتحا فقيل ما قال جبريل قيل ومن معه إلى آخر الكلام قال فإذا أنا بهارون فإذا أنا بهارون فرحب بي ودعا لي بخير وقال له مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح وهارون هذا هو وأخ موسى عليه الصلاة والسلام وقد بعث الله عز وجل موسى وأيده بهارون عليه الصلاة والسلام اجدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا يقول العلماء موسى عليه الصلاة والسلام كان أقوى وهارون كان أفصح, كان أفصح فجمع بين القوتين بين قوة الفصاحة في هارون وقوة البدن في موسى عليه عليه الصلاة والسلام إضافة إلى أن موسى عليه الصلاة والسلام فيه نوع من الحدة والشدة وهارون عليه الصلاة والسلام فيه نوع من الليونة ومن السكينة ولذلك كان محبوبا, محبوباً لدى لذابني لدى بني إسرائيل ولكن هذا النوع من السكينة ينبغي أن ما تركه موسى عليه الصلاة والسلام وذهب لميقات ربه حتى ارتدت بني إسرائيل وعبدت العجل فجاء موسى يجر أخاه هارون فيش في لحيته لماذا أنت لم ترد هؤلاء إلى الصواب أخي أخشى أن تقول فرقت بين, بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي أنا لا أريد أن أفرقه بينهم يعني غلبوه فذهبوا وعبدوا وعبدوا العجل يعني دائما الإنسان الذي كان حيا كريما يغلب يغلب اهل أهل الشر لأنهم لا يستحيون لأن الناس من الناس من يخاف ومن الناس من يستحي الذي يستحي يغلبوك عليه حياه الحياة الحيا الحياضيله واللي كيغلبو ما يخليه يرش حاجة اللي ماشي بينما الذي يخاف ولا يستحي بمجرد أن تستحي أنت يعني يغلبك ويتسلط ويتسلط عليك كما فعلت بني إسرائيل لهارون عليه الصلاة والسلام قال فرحب به ودعاه بخير قال ثم عرجبنا إلى السماء السادسة فإذا انا بموسى عليه الصلاة والسلام فرحب به ودعاني بخير وقال مرحبا بأخي الصالح والنبي, والنبي الصالح قال فإذا هو آدم طوال, طوال بفتحه بضم الطع طوال بمعنى طويل وحد روايه فيها طويل وحد روايه فيها طوال طوال كأنه من رجال أزد شنوء يقول النبي صلى الله عليه وسلم كأنه من رجال واحد القبيلة في اليمن اسمها أزد شنوء كأن موسى عليه الصلاة والسلام من هذه القبيلة يعني في طوله وجع وجعوده شعره وآدمية لونه آدمية لونه يعني نوع من السواد يضرب إلى يضرب الى الحمرة، يضرب إلى الحمراء كان طويلا جعدا الشعر عليه الصلاه والسلام بينما عيسى عليه الصلاه والسلام قال كان ربعه ربعه يعني ليس قصيرا قصرا مذموما ولا طويلا طولا مذموما ولكنه كان بين ذلك كانه قد خرج من ديماس، كانه قد خرج من الحمام يعني كان عيسى عليه الصلاه والسلام وصن ويرى بحال خرج عاد خرج من ديماس والديماس هو هو الحمام قال فإذا له شعر صبت والشعر الصبت هو الذي ليس فيه جعودة اي ليس فيه ليس فيه تعرجات وإنما كان أزرار لو أردت أن تعده لعادته يعني شعرة شعرة شعرة قال فرحب به موسى عليه الصلاة والسلام قال فلما مررت رسوبك لما مر النبي صلى الله عليه وسلم بموسى بكى قيل له ما يبكيك قال أبكاني غلام بعث تبعدي تكون أمته أكثر من أمتي يقول العلماء أن موسى عليه الصلاة والسلام لم يكن يحسد النبي صلى الله عليه وسلم على المنزل التي اوتيها ولم يكن يحسد النبي صلى الله عليه وسلم على كثره الاتباع ولكنه يغبطه فيه الغبطة والغبطة محمودة والحسد مذموم معنى الغبطة يتمنى أن تكون له الأتباع الكثيرة أن يكون له أتباع كثر كأتباع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولكن أمر الله كان قدرا مقدورا والنبي صلى الله عليه وسلم بعت إلى الأحمر والأسود فلذلك كثرت أمته وموسى عليه الصلاة والسلام إنما بعت لبني إسرائيل خاصة ولذلك قلت أمته على عظمها على اقترتها تعرفون أن موسى عليه الصلاة والسلام هو الذي عالج بني اسرائيل شد المعالجه يعني عانى منهم الكثير عانى الكثير مع فرعون اولا فلما غرق فرعون عانى الكثير مع امته ولذلك القران الكريم يقص في اخبار بني اسرائيل ما اختلفوا فيه على موسى عليه الصلاه والسلام كثيرا على موسى عليه الصلاه والسلام كثيرا وعنادهم لموسى عليه الصلاه والسلام كثير وذين من قبل ان تاتينا ومن بعد ما جئتنا قالوا لموسى من قبل أن تاتينا ومن بعد ما بمعنى ما جئت بالخير قالوا اطيرنا بك وبمن تطيروا به معنى تطيروا به تشأموا تشأموا بمجيئه بدلا من ان يفرحوا بمجيئه وان يبشروا وينستبشروا بمجيئه فاذا بهم تشأموا وتطيروا بمجيء موسى عليه الصلاه والسلام وقالوا له في أمور كثيرة أتخذنه زؤا ما هي ما لونها إلى غيرها من القضايا التي عالجها موسى عليه الصلاة والسلام في بني إسرائيل ولو لم تكن له تلك القوة المحكية في القرآن الكريم إن خير من يستأجر القوي والأمين لم يستطع أن يقوم معوجاهم لم يستطع أن يقوي معوجاهم ومن جاء بعده من جاء بعد موسى عليه الصلاة والسلام استفاد من تجربة موسى وقادهم وقاد بني إسرائيل بنوعين, بنوعين من بنوعين من التسلط وبنوعين من الملك ولذلك قالوا بعت لنا ملكا نقاتل في سبيل لا يريدنا النبي يريدنا ملكا فبعث الله عز وجل لهم طالوت ملكا أكثر منهم علما وأكثر وآ منهم بصطا في العلم والجسم يعني فأخذهم من الجهاد في سبيله وكذلك داود عليه الصلاة والسلام كان أيضا أقوى وهكذا وهكذا يعني سن الله عز وجل في أنبياء بني إسرائيل سنة موسى من أجل أن يقوم يعني بني إسرائيل فلما مر به بكى قيل له ما يبكيك قال أبكاني غلام بعث من بعدي تكون امته أكثر من من أمتي ثم أرجى به صلى الله عليه وسلم إلى السماء السابعة قال فإذا بإبراهيم عليه الصلاة والسلام مسنداً ظهره الى البيت المعمور مسندا ظهره الى البيت المعمور واذا بالبيت المعمور يدخلها سبعون الف ملك كل يوم ثم لا يعودون الى يوم القيامه يعني سبعين الف كل يوم اضرب انت شحال حسب شحال من, من يوم داز وشحال باقي اليوم القيامه وكل يوم وكل يوم كدوز سبعين الف وما ماشي بحال الحجاج راه الحجاج كيطوفوا كي بالبيت العتيق والعام الجاي كيعاودوا ياك كانت كتكون واحد المجموعه كت... كتمشي مرة مرة مر... كتعاود كتعاود الحاج بمعنى كين اليوم وكين غدا وكين العام الجاي وكين العام 2010 و2015 وهكذا هؤلاء لا يدخلون البيت المعمور ثم لا يعودون اليه بمعنى ما غد يتوصلهم نوبه إلى يوم القيامه حسب انت الملائكه الله سبحانه وتعالى بحسب انت الملائكه الذين يعني يطوفون بهذا البيت يعني طول الزمان إلى ان يرسل الله الارض ومن عظم هائل جدا عظم هائل جدا في ملك الله في ملك الله عز وجل والبيت المعمور كما يقول العلماء هو مسامت للبيت لبيت الله الحرام بحيث لو نزل إلى الارض لوقع عليه لو نزل بيت المعمور إلى الأرض لوقع على على الكعبه فهناك قبلة اهل السماء وهذه قبلة قبلة اهل الارض وما بينهما قبلة وما بينهما قبلة يعني لو كنت في الطائرة وتريد أن تصلي لا تصلي إلى الأرض وإنما تصلي إلى إيش إلى جهة الكعبة في, يعني في, في ما يسامتها إلى السماء في ما يسامتها ويكون في في في, يعني في جهتها إلى السماء تصلي إليه فهو فهو قبلتك أنت وإن كنت في سطح الكعبة بعشرات الكيلومترات أو, أو, او مثل ذلك نعم قال فإذا بإبراهيم عليه الصلاة والسلام مسنداً ظهره إلى البيت المعمور وإذا هو كل يوم سبعون ألف ملك لا يعودون إليه ثم ذهب به إلى سدرة المنتهى ثم ذهب به جبريل عليه الصلاة والسلام إلى سدرة المنتهى هذه الشجرة العظيمة سدرة الجامع بينها وبين السدرة التي نعرف هو والاسم، وإلا فتلك السدرة لو وقعت ورقة منها على الأرض لغطتها ورقة واحدة ورقة واحدة لغطتها وقال نبي صلى الله عليه وسلم فرأيتها فغشيتها ألوان لا أدري ما هي غشي فغشها ما غشة كما قال الله عز وجل غشيتها ألوان لا أدري ما هي ما يصدر النبي صلى الله عليه وسلم أن يصفها من شدة حسنها من شدة جمالها قال فإذا نبقها نبق ديالها كقلال هجر قلال جمع قلة لقدره كقلال هجر هجر واحد المكان في اليمن معروف بصنعة بصنعة الفخار كقلال هجر هجر هكذا مش هاجر هاجر اسمه هاجر امرأة ابراهيم عليه السلام والسلام هدي هجر هاجر يسمو مكانني في اليمن على وزن عدن هاجر عدن بدون الألف معروف بصناعة الخزف في هذه القلال الكبيرة قال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا نبقها كقلال هاجر وإذا أورقها كآدان الفيلة يعني كآدان الفيلة إلا أنه لا يعلم قدر عظمها إلا الله سبحانه وتعالى قال وإذا ورقها كآدان الفيلة وإذا ثمرها كالقلال قال فلما غشيها من أمر الله ما غشي تغيرت فما من أحد من خلق الله يستطيع أن ينعتها من حسنها فما من أحد من خلق الله يستطيع أن ينعتها من حسنها أي من جمالها ذلك الجمال الذي لا يخطر لك على بال ما تستطيع أن تصفه خصوصا إذا رأيته لأول مرة وسميت المنتهى لأن الملك او الملائكه بصفه عامه ينتهون اليها وعندها يتلقون امر الله سبحانه وتعالى وهنا تقدم النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم فات سيدرة المنتهى فات هذا المكان الذي تنتهي اليه الملائكه حتى كان النبي صلى الله عليه وسلم في مستوى يسمع فيه صريف الاقلام صريف الاقلام اي صوت الاقلام الأقلام التي تكتب بها المقادير يقول علماء هذا دليل على أن اللوحة المحفوظ حقيقة شيء مجاز ما شيء اللوحة المحفوظ شيء مجازيه حقيقه حقيقة وأنه يكتب بالأقلام الحقيقية بدليل الجمع وأن هذه الأقلام تتحرك بدليل الصوت يسمع صريفة صريف الأقلام لأن بعض, الـ بعض الـ المذاهب الكلامية تذهب إلى أن هذه الأمور عبارة عن مجاز لا يؤمن حتى بالجنة ولا حتى بالنار قلنا الجنة والنار مجاز وح وحتى بالعدل الإلهي والميزان في الاخره يعتبرون شيئا مجازا وأنتم تعرفون أن المجاز الفرق بينه وبين الحقيقة كما بين السماء كما بين السماء والأرض الحقيقة هو ما ترى وما تبصير والمجاز هو ما استعملته في غير في غير أصله الكلمة التي استعملتها في غيره معناها الحقيقي كأن تقول رأيت أسدا في الحمام إذا بغيت تخدم العقل دي هذا مستحيل لأن الحمامات ما كيتخلش لها الأسد ولكنك تقصد رجلا شجاعا فاستعملت المجاز رأيت أسدا في الحمام أي رأيت رجلا شجاعا في الحمام اذا كان من هذه الناحيه فهو مقبول ولكن هذا حقيقه ليس كتابه المقادير شيئا فقط يعني في علم الله عز وجل بل مكتوب في لوح محفوظ ما فرطنا في الكتاب من شيء ما المراد بالكتاب هنا اللوح المحفوظ, ماشي القرآن اللوح المحفوظ ما فرطنا في الكتاب من شيء القران الكريم ايه اخرى ونزلنا عليك تبيانا لكل شيء ونزلنا عليك تبيانا لكل اما هذا المراد بالكتاب هنا هو اللوح المحفوظ الذي كتب الله عز وجل فيها جميع المقادير الجارية والتي ستجري إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها قال فاوحى الله عز وجل الي ما أوحى نعود ان شاء الله سبحانه وتعالى في الاسبوع المقبل لنتابع الكلام فيما ما اوحى الله عز وجل به الى النبي صلى الله عليه وسلم لنتابع هذا الوحي ما الذي اوحى الله عز وجل به الى النبي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم اوحى له بالصلوات الخمس وهي اهم شيء في هذه الرحله رحله الرسول صلى الله عليه وسلم الى السماء اوحى الله عز وجل الى النبي صلى الله عليه وسلم بخواتيم صورة البقره هذه الخواتيم التي كان فيها الكلام يعني مترددا بين الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ربنا لا تواخذنا ان نسينا الله عز وجل نعم قد فعلت ربنا لا تحملنا ما لا تقتلنا بي قل الله عز وجل قد فعلت ربنا إلى خيره فالله, فالله سبحانه وتعالى يتجاوب معك عندما تقرأ هذه الكلمات ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم آياتان من آخر سورة البقرة من قرأهما في ليلة كفتاه من قرأهما في ليلة كفتاه هي آمن الرسول إلى آخر السورة اسال الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لصالح العمل وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه ومن الذين يستحضرون هذا المعراج معراج الرسول صلى الله عليه وسلم ومناجته يستحضره في صلاته الصلاة جاءت من المعراج إذن اذا كنت في الصلاة فأنت في المعراج فالصلاة معراج المؤمنين معراج الموحدين يخاطبون فيها رب العالمين سبحانه وتعالى وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحابة أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين